Mimota, من miirrys, jyu, leisä, eli shitha, iru, no ptachi, aura, fylle, عقيدة هت فتا برجل معاق رفض خطال مكافح رفض الذل وليل تنازل ما ينافع معي اذا انا صرحت كل محافل صرحت كل ليل محافين من حمل نهج المصون كيف تثنيه السجون واصبحت انت الهوية يا امام الجعفري يا Se, että se on niin, niinpä se on niin, niin se on niin, niin se on حقائق يعني همثل الشيعة بحق ويل والمشارك كابدت حكوي الضلالة وعتلت ذي تشيل مشانير وعتلت ذي مشاني ذنبنا طول السنين الآن و الظالمين صرنا للظالم ضحية يا إمام الجعفري من بطامير السجود ليس يخشى الطائر بقشيع ورا فضيل يا سيدي موسى كل قساوه وكل شراسة ينفصيل عني السياسة ما يدرى القائد فكيرنا بالرفوض ثبت أساسة بالرفوض ثبت أساسة ساكبا أزكى الدماء دون من حاج السماء كل صلابة وعبقري يا إمام الجافري من مطامير السجود ليس يخشى السائرون لبقي شيء عورا في ضيئ يا إمام الجافري سيدي موسى من صبر سجنك أخذنا موقفي وعبري وتجارب نعرف في بلاتيج عملنا وما نخاف من العواقب صبرك يمنهج ومنعك فبعدتي انذوب قيود ميل مصاعي انذوب قيود مصاعي <تصفيق> يا سراج للانام كيف يطفيك الان انت محور كل قضية يا إمام الجعفرية من مطامر السجود ليس يخشف تائر نبقى شيع ورافضي يا إمام الجعفري سيدي موسى بن شيء عيتكتاب التعاجنا والتنازل مو طبعنا والرشيد أغلاة جزعت واحنا أبدا ما جزعنا ومن حور البسالة بذرة الثورة زرانا بذرة الث. ثورة زرانة أنت عنوان الأبات إذ تحديت الطغات وكل رموز جاهلية يا إمام الجعفري من مطامير السجود ليس يخشى الثائرون تبقى شيع وراف ضيورك يا إمام الجعفري سيدي موسى بن اللي الليلة جيبريلي بصابك مدمع أحزانك يسيلك يصرخ في صوتيل في جيعة تيتمت روحيل فضيلة شيعبي غيابك تنادي أو زلزلة عرشيل رذيلة زلزلة عرشيل رذيلة كل من في ذا الوجود بلد ملقاني يجود عظمة علينا الارزية يا إمام الجعفرية من مطامير السجود ليس يخشى الثائرون تبقى شي عورة يا امام الجعفري سيدي موسى النجفان الهندسة الصوتية والتوزيع مشتاق القريشي